ثم إن ربك للذين عملوا الصور بجهالة ثم تَابُوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَرَءْيَ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِّلصَّادِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تفئ ضيق مما يمكون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون